بسم الله الرحمن الرحيم الف لام تلك ايات الكتاب الحكيم اف كان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر وبشر الذين امنوا وبشر الذين امنوا ان لهم قدما صدقا عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين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 117. أفلا تذكرون 118. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا 119. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط 112. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون 113. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب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 إن الذين لا يرضون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 114. فنذر الذين لا يرجون فِي في طغيانهم وَإِذَا 115. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائماً. 117. قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك ذين للمسرفين ما كانوا يعملون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 ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنُنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ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 129. إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 114. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون 115. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم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 117. كَلِمَةٌ كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون 118. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مكرا.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 وفرحوا بها جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله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 ناس انما بغيكم على انفسكم متاعا حياة الدنيا متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون 118. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام 119. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ, وزينت وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا 117. وإذا أتها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعون 117. إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 118. للذين أحسنوا الحسنى وذيادة 119. ولا يرهقوا دوههم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 117. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين 118. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفك وردوا إلى الله وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي مِنَ من 117. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج مِنَ من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون 118. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق 119. فأنا تصرفون 110. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون 117. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده 118. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون 119. قل هل من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 114. فما لكم كيف تحكمون 115. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا 116. إن الظن لا يغني من الحق شيئا 117. الله عليم بما يفعلون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 أَلْفَتْتُمْ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ 117. كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 118. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وَإِن وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون 118. ومنهم من يستمعون إليك 124. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون 125. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا <تصفيق> 110. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون 111. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّ مَرِيَّنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِذُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ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 117. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون 118. أثم إذا ما وقع آمنتم به أهل الآن 117. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 118. ويستنبئونك أحق هو قل إي 114. وما أنتم بمعجزين 115. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به 116. وأسروا النذامة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 110. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون 111. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون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 وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ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 بَرَاءَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا 117. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 118. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم 119. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا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 114. وإنهم إلا يخرصون 115. هو الذي جعل فِيهِ الليل لتسكنوا فيه فِي موصرا 116. إن في ذلك لآيات لقوم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 كنت فاجمع امركم فاجمع امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم هم متا ثم قدوا الي ولا تنظرون فَإِن تَوََّتُم فَمَا سَألتُكُم مِن أَجُ إِن أَجرْرِيَ إِلَّا عَلَ اللَّهِ وَومِرتُ أَن أَكُونَ مِنَ المُسلْنِمِين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 هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لم ما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قال اجئ دَنَا لِتَلْفَتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أُتُونِي بِكُلِّ ساحر عليم. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لَهُ مُوسَىٰ أَن قُمَا أَمْ كُنْتُمْ الْمُلْكُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ 114. إن الله لا يصلح عمل المفسدين 115. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون 116. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف يرعون وملائهم ان يفتنهم وان في الفرعون لعالم في الارض وانه لمن المسرفين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 قُلْنَا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ القوم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 114. آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك 115. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حق. تا يرون العذاب الاليم قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا نسبي الذين لا يعلمون وجاوزنا بني اسرائيل البحر فاجت بَعَثَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ قَالَ آمَنْتَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي 113. بني إسرائيل وأنا من المسلمين 114. فالآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 115. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية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 تجاهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون بان كن في شك مما انزلنا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 117. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين 118. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون 119. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الاليم فلولا كانت قويه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس 111. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين 112. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا 120. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 121. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا 117. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون 118. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم 117. قل فانتظروا إني مِنَ من المنتظرين 118. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي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 119. والذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين 110. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين 117. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك 118. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين 119. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو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 119. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل 112. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين 113. الله العظيم